بسم الله الرحمن الرحيم أَلِهْ لَا أَمِينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدينه وأنزل الثورات والإنجيل من قبل مذلل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 هو الذي أنزل عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ آيات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زيغ فيتبعون مَا تَشَابَهَ فَتَذَكَّرُونَ مَا كَشَفَهُمُ الْمُبْصِرَاتُ الْكِتَابُ مُبْصِرَاتٌ وَمَا يَحْلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَجَعَلْتُكُمْ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا هَٰذَا لَنَا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ إِنَّكَ أنت الْوَهَّابُ ربنا إنك جامعنا في اليوم لا ريب فيه إن الله لا يثيث المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فزعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ان في داري خلائ درت لمن ادخروا ليلن لا تحب الشهوات النساء والبنين والقناقير للمقهور قر واللقناقير للمقهور في نزهد والكف عن ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حكم المعاد قل أأنزئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بطير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا تخفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقالقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يؤمن العلم صائما بالخصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله عن الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاء جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَا يَنفَعُهُمْ أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَمَا هُمْ بِغَافِلِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ فَإِنْ أَذْنَبُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَنَوَّلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يفترون بآيات الله ويقصدون الذين بالليل بغير حق ويقصدون الذين لا يأمرون بالحق من الناس ويقصدون الذين بعذاب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فلكم منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معجودا وغرهم في دينهم ما كانوا يسرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل في نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزع الملك من, من تشاء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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يستخد المؤمنون الكافرين أولياء من الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين ومن يفعل فَلَيْسَ فليس من الله في شيء إلا أن ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تأكل ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا قل إن لكلتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويرسل لكم جنوبكم والله رسول رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 إِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْضَرًا فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فلما وضعتها قَالَتْ إِنَّا وَضَعْنَاهَا طَالِعَةً وَرَجْعًا فَسَخَّرْنَا والله اعلم بما وضعت ولك الذكر كالعنتا واني سم ليسها مظلما وان اعيذها دفعه الشيطان الرجيم تَتَقَبَّلْهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ كَمُلٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَسَلَهَا زَكَرِيَّا كُرَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّا الْمِشْرَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يا مَرْيَمُ إِنِّي مَا رَكِبَتْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إن الله يعزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا ذكري يا ربه قال رب هدري للدنك ذبية طيبة إنك سميع الدعاء بنا جسد المبارك فهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشر ذي احلام قد من الله وسيده وحضور مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون بي ظلام وقد بدر لي الفذر وامرا في عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا من الناس ثلاثة أيام إلا عزا واذكر ربك كثيرا وتبه بالعشي والإبتار وإذ قَالَتْ قَوْلَ الْعَنَاءِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُمْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاخْضَعِي نَعْبُدُ رَبَّكِ ذَلِكَ الْغَيْبِ وما كنت لجلل إذ يلقون أخلامهم أيهم يسكد مريم وما كنت لجلل إذ يخصصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرت بكلمة منه اسمه النسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآفرة ومن المصربين ويكبلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي وله ولم ينفسني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأسمه والأبرق وأشي الموتى بإذن الله وأنذئكم بما تأكلون وما تستخرون لبيوتكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُقَدِّرًا لِّنَا بَيْنَ يَدَيْنَا مِنَ الدَّهْرِ وَآخِرَتِنَا لَنَحْنُ بَعَضُ الَّذِي حُضِرَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتِ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا خِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَى لِي إِلَى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمننا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتكبنا مع الشاهرين وَنَجَّاهُ وَنَجَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا الْإِنْسَانُ إِنِّي مُزَحْفِيكَ وَرَاكِعٌ إِلَيَّ وَمُقَهِّرٌكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُقَهِّرٌكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجاعد الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من سرابهم ثم قال له كن فيكون الحق ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجة فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالى ونبع أبناءنا وأبناءكم وليس أنا وليس أكم وأرثنا وأرثكم من لا بتسهيل فمن لا بتسهيل فنجد رحمة الله على الكافرين إن داره القصد الحق وما من إله إلا الله إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ كُنْتَ لَوْ فَهِمْنَا اللَّهَ عَلِيمٌ مُخْفِيٌّ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخد بعضنا بعضا أربادا من دون الله فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أَلَّتِتَابِعَتُهَا الْجُنُّةِ إِذَا رَأَيْنَاهُمَا وَمَا أُنْذِلَتِ السَّوَرَةُ وَمَا أُنْذِلَتِ السَّوَرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا لِلْقَاعِدِ أَفَلَا تَأْخُذُونَ ها أنتم هؤلاء حاجدكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان عَدُوًّا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَوَّ ولكن كان لَّهُمْ وَلَا كَانَ حلفا مسلما وما كان عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا الْحَقَّ وَلَوْ كَانُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ يَنَافِقُونَ بِإِدْرَانِ مَا لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَنَادَى الَّذِي وَلَّيْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّقَّ قَائْتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِسَادِ وَمَا يُدْرُونَ إِلَّا أَنَّهُ فَتَحُهُمْ وَمَا يا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْذِبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ لما تلبسون الحق بالباقل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الصائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجههم هاجروا آفره لعلهم يرجعون وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَأْتُوا بِالْبَاطِلِ عِنْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَعُونَكُمْ مِنْ عِنْدِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُمْ تَأْمَنُوا بِهِ مَا اللَّهُ يُؤْذِنُ إلَيْكَ إلَّا مَا تُمْتَعْ عَلَيْهِ قَوْمَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا رِجَالٌ فِي الْأُمْلَٰنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلى من أوفى بعهده واجتقى فإن الله يحب المستقيم إن الذين يشعرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هؤلاء كلا فلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزهقهم ولهم عذاب أليم. وَإِنْ يَرَوْا مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنِ الْأُولَى كَفَرْتُمْ بِالْكِتَابِ رَبُّهُمْ مِنَ الْكِتَابِ فَتَحْتَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند اللَّهِ ويقولون على الله التلب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤسيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للم ياتكونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخدوا والنبيين بعد أنتم مسلمون وَإِذْ أَقَلَّ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ الَّذِينَ نَلْنَا أَنْ تَرْفُثُوا مِنَ النِّسَاءِ وَحِكْمَةً تُمِدَّكُمْ بِهَا أَخِي رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَعُمُ لا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَكُمُ النَّصْرُ قَالَ آتَرْتُمْ قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن قال بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آخر غير الله يدرون. أفغير فيه الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وترمضوا وإليه يرجعون قل آمن لنا بالله وما أنزل على علم وما أنزل على وَمَا أَنزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَنزَلَ يَمُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ إِلَى رَبِّهِمْ لَا نَتَّبِعُ دُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَ وَلَن يُغَيِّرَ اللَّهُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ كَيْفَ يُهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ وَجَاءَ والله لَا يهجي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لحمة الله والملائكة والنات أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا فقرا لن تقبل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ الْأَرْضِ بَل مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ دَهَبًا وَلَوْ سَجَّادًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثوراة قل فأتوا بالثوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اخترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيسا وما كان للمشركين إن أول بيت وضع للناس للذيذ بذكة مبارسا وهدى للعالمين فيه آيات بينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علمنا في حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر الله غني عن العالمين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 لما تفسدون عن سبيل الله أن أنفسكم هارج وجوه وأن تمشوا داً وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّتَمْنُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ صُبْيَعَ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا فِتَانًا إن تقيف فريق من الذين هم في كتاب يردو كل بعدهما لكون كافيين وَكَيْفَ تَفْرُونَ وَأَلَمْ تُطْلَعَ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَتِقُمُ رَسُولٌ وَمَن يَعْتَقِدُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَى خراق مستقيم يا ايها الذين امنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَالدْخُرون يَحْمَدَ الل عَلَْكُمْ ددثُنتُم عَدَ أَ فَأَللَ فَذَينَ تُلُون بِكُمْ فَصبَحْتُم فَأَصبَحْثُ بِنِعْمَةِ اله وَانَا وَكُلثُم علىلَ شَفَافُْرَةٍ مَِّ لِخَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَالْفَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْتَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 تدوك العذاب بما كنتم تسرون، وأن الذين يصدونهم في رحمة الله، في رحمة الله لهم فيها خالدون. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحفظ، وما الله يريد ظلما للعالمين. وللله ما في السماوات وما في الأرض وإله الله كل جو الأمور قولتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتحون لن يضحوكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم ثم لا ينصرون ضربت عليه مزيلة أينما تحفه إلا بحجر من الله إلا بحجر من الله وحجر من الناس وذا بغضب من الله وضربت عليه بالنسك. ذلك بأنهم كانوا يسرون بآيات الله كانوا يسرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حسب ذلك بما قرر كانوا يعتدون ليس سواه من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله يسلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأَمْرُهُمْ يُرَيْنَنَ بِالْمَحْرُومِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِن خَيْرٍ فَلَن عَلِيمٌ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 كمثل ريح فيها طر أطابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا بطالة من دونكم لا تستخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا وزوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم ومعاك في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا صلوا عظوا عليكم الأنابل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الحدود إن تنفسكم حسنة تسؤهم وإن تفدتم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَرَ سَمَاءَ كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ همنا الطائفة منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليت وفك للمؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم إذ تقول للمؤمنين أريتكم أي من دكم ربكم بثلاث آلاء بثلاث آلاء من الملائكة منزلين بلى إن من زليم بلا إن تصبر وتتقوا ويتقوا من هذا يُنذِرُ مَرَبَطٌ بِخَلْقَةٍ آثِمٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بِشَرَالٍ وَلِصَطُمٍ إلَّا خُلُوبٌ بِهِ وَمَنْ نَصْرٍ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينطلبوا طائمين ليس لك من الأذر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما السماوات وما في الأرض يَعْطِي مَنْ يشاء وَيُعَذِّبُ مَنْ يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرِّيَاحَ وَيَجْعَلَ بُلْدَانًا جَنَّاتٍ وَيَرْسِلُ الرِّيَاحَ بَشِيرًا الذين ينفقون في السراء والزراء والكاظمين الضيض والعاسين عن الناس والله الحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يُغْفِر الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِبُّوا عَلَى مَا كَانُوا هُمْ يَعْلَمُونَ هُوَ لَأَكْذَبُوا هُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ وجنة تجري تحت أنهر قاربين فيها قاربين فيها لنعم أجر اللهم قد خلص قبلكم سنا تسير في الأرض تسير كيف كان أحب المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقين ولا تجلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لإن كنتم مؤمين إن يمتفتم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام لداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ويعلم الصادرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وعنتم تنظرون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 وكأي من النبيين قتل معه رضيون كثيرا فَمَا ونموا فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين. وما كان حولهم إلا أن قالوا ربنا اغفِلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفِلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبب أقدامنا ونصبنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحصنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فسنطلبوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرثوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأراهم النار وبئثنة والظالمين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفا عنكم والله ذو فضل على المؤمن إذ تصعدون ولا تذلون على أحده والرسول يدعوكم في أخراكم وَقَالُوا يَدْعُوكُم في فَاعْتَابَ ظُلْمًا بِظُلْمٍ لِكَيْلا تَحْزَنُوا لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لَوْ لو كان لنا من الأمر شيء ما قسلناها هما قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين وَلِيَ بِتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ اتَّقَ الْجَمْعَ لِإِنَّمَا سَتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا سَتَذَلَّهُمُ وَلَقَدْ عَثَّمَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَفَرُوا وَقَالُوا لِأَزْوَاجِهِمْ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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لعفّرتم من الله ورحمة لعفّرتم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لإن الله كشرون فبما رحمة من الله إنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوني حولك فاعف عنهم واستغفل لهم وشاوشهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصفكم الله فلا لكم وَإِيَّاهُ الْكُمْ فَمَنْ دَلَّهُ يَوْمَ الْقُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُهْمِلُونَ وَمَا كَانَ الْمَدِينُ الَّذِي وَمَنْ يَغْلِ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمًا قِيَامًا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يكلمون أفنل السبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومعواه جهنم ودئس المصير هم درجات عند الله والله غصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ فعت فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِنَ الْقَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو كَأَلَمْ مَّا الْقَابِضَتْكُمْ نَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا ۚ قُلْ إِنَّ هَذَا ۖ قُلْ هُوَ من عند إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 هم للفسر يوم الدين أقرض منهم من يمان يقولون لأخوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما كفروا. قل فجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صابتين ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزفون فرحين بما الله من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 الذين استجاءوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الغرش للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنا للناس قد جمعوا لهم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَاطْلُبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَنْ يُمْتَسَكَّ مَنْصُورٌ لَمْ يُمْتَسَكَّ وَتَذَكَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم إنما ذلك الشيطان نخوض أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم من يضض الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الخردة بالإيمان لن يضف الله شيئا، لن يضف الله شيئا ولهم عذاب عظيم.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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينرز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْحَلُونَ بِمَا أَمْرُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا دَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ يَخْضَعُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالطَّيْرُ وَالْجِبَالُ وَالَّذِينَ شَقَّتْ أَيْدِيهِمْ وَالْمَوَاضِعُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ فقير ونحن أغياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام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 فلما إن كنتم صادقين فَإِن مَّن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ فَإِن تَزَبَّدُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلُ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّنَا خَائِفَةٌ لِمَوْتٍ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 أَرَ تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَغَيْرَ تَصْدِرُونَ وَتَسْتَقِيمُونَ إِنَّمَا بَالِغَتْ لَنَا الْأُمُورُ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 ولله ننف السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللون الألباب الذين يكرمون الله قيامهم وأعودوا على جنوبه وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ضفلا سبحانك فتنا عذابا عظيما ربنا إنك من تجثل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا يناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتفسد عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تترك الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عالم منكم من ذكر أو أنسى بعثكم من بعث فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أفسر عنهم سيئاتهم لا أفسر عنهم سيئاتهم ولا أبشر إنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا لهم عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها من عند الله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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تكمحون